ثم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن من علامات الخير في العبد المسلم أ ن يوفقه الله عز وجل للفقه في دينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في الدين أ ي ه ا ا ل ا خ و ة هو أ ن يتعلم المسلم علما صحيحا ويعتقد اعتقادا سليما ويعمل عملا صالحا هذا هو الفقه في الدين علم صحيح ينتج منه معتقد سليم وعمل صالح فتعرف النفس ما لها وما عليها ومن أ ن و ا ع هذا الفقه فقه ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة الذي هو من أ ن و ا ع الفقه المحمود في دين الله ولا شك أ ن روح الفقه وركنه ا ل أ ع ظ م الدليل فكل علم صحيح لا بد أ ن يكون مبنيا على ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل أ د ل ة التي دل عليها الكتاب و ا ل س ن ة ف ا ل أ د ل ة في أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم س ف ي ن ة نوح فيها النجاه وفيها الفلاح والمسلم محتاج إ ل ى ا ل أ د ل ة في شؤونه كلها لكنه في باب الفقه أ ح و ج إ ل ى ا ل أ د ل ة ل أ ن الفقه يغفر فيه الاختلاف وتتلاطم فيه ا ل أ ق و ا ل و ا ل ن ج ا ة في التمسك بالدليل على ضوء فهم علماء ا ل أ م ة المعتبرين وعلى ر أ س ه م سلفها الصالح رضوان الله ع ل ي ه و إ ذ ا ق ر أ طالب ا ل ع ي ن س ي ر ة أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م ك ا ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه أ ب ي ح ن ي ف ة النعمان و إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة مالك بن أ ن س والشافعي القرشي محمد بن إ د ر ي س وجبل ا ل س ن ة و إ م ا م أ ه ل ه ا أ ح م د بن حنبل رحمهم الله جميعا يجد ان فقههم فقه الدليل و أ ن ه م إ ن م ا يصدرون عن الدليل وكيف لا يكون أ م ر ه م كذلك وقد وجدناهم مجمعين على ا ل أ خ ذ بما دل عليه الدليل يقول ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله أ ج م ع الناس على أ ن من استبانت له س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أ ن يدعها لقول أ ح د من الناس كائنا من كان و ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله يحكي إ ج م ا ع الناس وهو أ ع ل م بكلام ا ل أ ئ م ة فلا شك أ ن ه م داخلون في هذا ا ل إ ج م ا ع ونصوصهم و أ ق و ا ل ه م م ت و ا ت ر ة في هذا الباب ولذلك ف إ ن الاتباع الصحيح ل أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م ومنهم ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة أ ن ي أ خ ذ طالب العلم من أ ق و ا ل العلماء ما كان أ ح ظ ى بالدليل وطالب العلم إ ذ ا انتقى من أ ق و ا ل أ ه ل العلم ما ظهر له أ ن ه أ ح ظ ى بالدليل ف إ ن ه يجب أ ن يعلم أ ن من خالف الدليل من و ج ه ة نظره من العلماء معذور م أ ج و ر و أ ع ن ي بالعلماء أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م المعتبرين ف إ ن ه لا يوجد إ م ا م من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م يتعمد م خ ا ل ف ة الدليل وهذا المنهج هو المنهج الرشيد الذي ندعو إ ل ي ه وهو م ع ر ف ة فضل أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م والاعتراف ب ش أ ن ه م والترحم عليهم والدعاء لهم مع عدم التعصب ل أ ق و ا ل ه م و إ ن م ا الانتصار للدليل ب أ ن ي أ خ ذ طالب العلم من ا ل أ ق و ا ل ما دل عليه الدليل على ضوء فهم أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م ولا شك أ ن هذا ا ل أ م ر هو و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن الدعاه إ ل ي ه هم القائمون ب و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ف إ ن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها و ع ب و ا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ف إ ن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين إ ل ا في الاختلاف بالفقه فعليكم بالتقليد بل حكم حكما عاما وبين أ م ر ا م ض ر م ا لا نقض له وهو أ ن ا ل ن ج ا ة عند الاختلاف بل الواجب المتحتم انه عند الاختلاف يؤخذ بالقول الذي تدل عليه ا ل أ د ل ة في نظر الناظر إ ل ي ه ا ف إ ن لم يكن ا ل إ ن س ا ن قادرا على م ع ر ف ة هذا ف إ ن الواجب عليه أ ن يسال من عرف بالنظر في ا ل أ د ل ة و م ع ر ف ة ا ل أ د ل ة ليكون في ذلك على منهج الرشيد ونحن في هذه ا ل د و ر ة د و ر ة إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة رحمه الله عز وجل وجزاه عن ا ل إ س ل ا م والمسلمين خير الجزاء هذه ا ل د و ر ة ا ل م ق ا م ة في م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد المسمى عند الناس بمسجد القبلتين هذه ا ل د و ر ة التي أ س أ ل الله عز و جل أ ن يرزقنا فيها جميعا صلاح ا ل ن ي ة و العمل النافع في هذه ا ل د و ر ة إ ن شاء الله سيكون لنا درسان اما أ ح د ه م ا ف ي ب د أ إ ن شاء الله من يوم الغد في ا ل س ا ع ة ا ل س ا ب ع ة و النصف صباحا إ ن شاء الله عز و جل و ذلك في إ ك م ا ل شرح م ن ظ و م ة الشيخ السعدي رحمه الله عز و جل في القواعد ا ل ف ق ه ي ة و أ م ا الدرس الثاني فهو في هذا الوقت بعد العصر و ي ب د أ على ما اعتدتم عليه في ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة إ ل ا ربع و سنتكلم إ ن شاء الله عز و جل فيه عن بعض قواعد البيوع و لا شك أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن المسلم ب ح ا ج ة ش د ي د ة إ ل ى م ع ر ف ة فقه البيوع ل أ ن المسلم لا يخلو في حياته من بيع بل لا ي ت ا د يخلو في يوم من أ ي ا م ه من بيع أ و شراء وطلاب العلم ب ح ا ج ة إ ل ى م ع ر ف ة فقه البيوع ل أ ن الناس يكثرون ا ل أ س ئ ل ة فيها و ل أ ن وجدنا المتكلمين في الفقه يتساهلون في أ ب و ا ب المعاملات ما لا يتساهلونه في أ ب و ا ب العبادات ولذا ينبغي على طلاب العلم الذين وفقهم الله إ ل ى م ع ر ف ة قدر ا ل أ د ل ة و م ع ر ف ة مقام س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يجتهدوا جاهدين في م ع ر ف ة فقه المعاملات ولا شك أ ن أ ع ظ م فقه المعاملات هو فقه البيوع فكان من المناسب أ ن نختار بعض قواعد البيوع التي ذكرها العلماء في كتب الفقه أ و في كتب القواعد ا ل ف ق ه ي ة لنتكلم عنها ونربطها ببعض المعاملات العصريه في أ ب و ا ب البيوع إ ن شاء الله عز وجل وتقتضي ا ل م ن ه ج ي ة ا ل ع ل م ي ة منا أ ن ن ب د أ هذه الدروس بمقدمتين أ م ا إ ح د ا ه م ا فعن القواعد ا ل ف ق ه ي ة وهذه س أ و ج ز فيها إ ج ا ز ا شديدا لسبق طرحها مرارا في شرح على القواعد ا ل ف ق ه ي ة في ع د ة دروس فنتطرق إ ل ي ه ا ب إ ج ا ز و أ م ا ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ن ي ة ففي تعريف البيوت وبيان الصفات ا ل ل ا ز م ة ليكون ا ل أ م ر بيعا وهذه أ ي ض ا سنتطرق إ ل ي ه ا إ ن شاء الله بما يقتضيه المقام أ م ا ا ل م ق د م ة ا ل أ و ل ى ففي القواعد ا ل ف ق ه ي ة فما المراد بالقواعد ا ل ف ق ه ي ة القواعد في حقيقتها أ ي ه ا ا ل ا خ و ة كلمات م و ج ز ة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل ك ث ي ر ة كلمات م و ج ز ة فلا بد في القواعد من ا ل إ ي ج ا ز لا يصلح في القواعد النثر المرسل بل لا بد من إ ج ا ز ا ل ع ب ا ر ة فتكون ا ل ق ا ع د ة من كلمتين أ و من ثلاث كلمات أ و من سطر أ و سطرين ولا تتجاوز هذا كلمات م و ج ز ة هذه الكلمات لا بد أ ن يكون في لفظها حكم يسمع فيعرف هذا الحكم من صفته أ ن يكون فقهيا أ ي يتعلق بالفقه ومن صفته أ ي ض ا أ ن يكون عاما أ ي ليس خاصا ب م س أ ل ة أ و م س أ ل ت ي ن ينطبق على مسائل ك ث ي ر ة ف إ ذ ا جئنا مثلا وجدنا أ ن علماء القواعد يقولون من القواعد ق ا ع د ة ا ل أ م و ر بمقاصدها إ ذ ا نظرنا إ ل ى ا ل ص ي ا غ ة وجدناها م خ ت ص ر ة واذا نظرنا إ ل ى اللفظ وجدنا فيه حكما هذا الحكم عام ا ل أ م و ر م ر ب و ط ة بمقاصدها ينطبق على مسائل ك ث ي ر ة و أ د ق تعريف عند المتخصصين للقواعد ا ل ف ق ه ي ة أ ن القواعد ا ل ف ق ه ي ة حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهيه ة مباشرة حكم م يتعرف كلي ن ح ك م الجزئيات الفقهية م ب ا ش ر ة عندما نسمع ك ل م ة كلي ماذا يريد العلماء ب ك ل م ة كلي ك ل م ة كلي عند العلماء يريدون بها ا ل ج م ل ة التي تصلح أ ن ت ب د أ ب ك ل م ة كل ا ل ج م ل ة التي تصلح أ ن ت ب د أ ب ك ل م ة كل فنقول مثلا كل طالب علم اليوم قارئ كل طالب علم اليوم قارئ ي ق ر أ هذه ك ل ي ة لن يصح أ ن نقول كل نقول طالب العلم اليوم قارئ يصح أ ن نقول كل طالب علم اليوم قارئ ي ق ر أ إ ذ ن هذه ك ل ي ة لكن قولنا طالب العلم موفق طالب العلم موفق هذه لا تصلح أ ن تكون كليه ل أ ن ه لا يصلح أ ن ندخل عليها كل فنقول كل طالب علم موفق ل أ ن ن ر ى من طلاب العلم من لا يوفق إ ل ى الخير بل نجده مفتاح شر يحارب ا ل س ن ة وينشر البدعه ة يحارب أ ل السنة يكره أ ه ل ا ل س ن ة يسعى ق د ح في أهل ل ا ن ة ي س في هدم أ ه ل ا ل س ن ة في كل مكان وهو من أ ج د الناس اجتهادا في طلب العلم في ظنه فهذه ليست ك ل ي ة ل أ ن ه لا يصلح أ ن يقال فيها كل إ ذ ن عندما يقول العلماء حكم كلي ان يصلح ويصدق أ ن ي ب د أ ب ك ل م ة كل والقواعد ا ل ف ق ه ي ة يصلح أ ن ت ب د أ ب ك ل م ة كل ل أ ن كل ما يخرج عن القواعد ا ل ف ق ه ي ة لا يصلح أ ن يدخل فيها ولذلك لا يشكل يقولون القواعد لها مستثنيات نقول نعم هذه المستثنيات لا تصلح أ ن تدخل في ا ل ق ا ع د ة و إ ذ ا لا تقدح في القاعده اذن حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات ا ل ف ق ه ي ة م ب ا ش ر ة وهذا التعريف يا إ خ و ا ن ي يشمل ما يسمى عند العلماء بالضوابط ا ل ف ق ه ي ة ل أ ن الضوابط ا ل ف ق ه ي ة في حقيقتها قواعد غير أ ن ه ا تدخل بابا واحدا فمن العلماء من يخرجها من القواعد ف إ ذ ا أ ر د ت إ خ ر ا ج ه ا فزد في التعريف في أ ك ث ر من باب فلا تدخل الضوابط و إ ذ ا أ ر د ت إ د خ ا ل ه ا فلا تذكر في أ ك ث ر من باب و التفريق بينهما للتمييز فقط وليس له أ ث ر عملي الضوابط من حيث العمل قواعد و إ ن كانت م ف ت ص ة في باب و هذا هو المنهج الذي سنسير عليه إ ن شاء الله في طرحنا لقواعد ا ل ب ي و ن أ ع ن ي عدم التفريق بين ما يدخل في باب واحد وبين ما يدخل في أ ب و ا ب ك ث ي ر ة ومما جرت ا ل ع ا د ة أ ن يشار إ ل ي ه إ ش ا ر ه ل ا ز م ة في مقدمات القواعد هو ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى الفرق بين القواعد ا ل ف ق ه ي ة والقواعد ا ل أ ص و ل ي ة فنقول إ ن المستقر عند علماء الفن أ ن القواعد ا ل ف ق ه ي ة غير القواعد ا ل ا ص و ل ي ة فهذا فن وذاك فن وبينهما فروق ك ث ي ر ة لكن نشير إ ل ى فرقين واضحين جليين ظاهرين أ م ا أ ح د ه م ا فهو أ ن ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة في صيغتها ولفظها حكم يعرف منه حكم المسائل م ب ا ش ر ة أ م ا القواعد ا ل أ ص و ل ي ة فليس في صيغتها حكم يعرف منه حكم المسائل م ب ا ش ر ة ونضرب مثالا من القواعد ا ل ف ق ه ي ة اليقين لا بالشك يزول اليقين لا يزول بالشك, اليقين لا يزول بالشك. في هذه ا ل ق ا ع د ة حكم يعرف منه حكم مسائل الفقه م ب ا ش ر ة ف إ ذ ا جاءنا إ ن س ا ن ي س أ ل عن يقين وشك قلنا اليقين لا يزول بالشك جاءنا إ ن س ا ن قال صليت العصر ولما فرغت من ا ل ص ل ا ة شككت في أ ن ي تركت السجود ا ل ق ي ه اليقين انك فرغت من الصلاه كامله وشككت في ترك السجود واليقين لا يزول بالشك فصلاتك صحيحه وهكذا اما القاعده الاصليه مثلا الامر للوجوب الامر للوجوب ليس في لفظها حكم فقهي يعرف منه حكم المسائل الفقهيه مباشره فلو س أ ل ن ا سائل عن أ ي أ م ر لما استطعنا أ ن نقول له إ ن ه واجب ل أ ن ا ل أ م ر للوجود مباشره يعني لو س أ ل ن ا شخص عن مثلا حكم ا ل أ ك ل باليمين لا نستطيع أ ن نقول له ا ل أ ك ل باليمين واجب ل أ ن ا ل أ م ر للوجود لن يفهم إ ل ا إ ذ ا أ و ر د ن ا له ا ل أ م ر أ و كان يعلم ا ل أ م ر فقلنا له ا ل أ ك ل باليمين واجب ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م ف ل ي أ ك ل بيمينه و لياكل أ م ر و ا ل أ م ر ل ل و ج و د فهذا شيء و الفرق الثاني أ ن موضوع قواعد الفقه أ ع م ا ل و أ ق و ا ل المكلفين أ م ا موضوع القواعد ا ل أ ص و ل ي ة ف ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة العالم بالقواعد ا ل ف ق ه ي ة يبحث في أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل المكلفين أ م ا العالم بالقواعد ا ل أ ص و ل ي ة فيبحث في ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة فعندما يقول عالم القواعد ا ل أ م و ر بمقاصدها أ ي أ ن أ م و ر المكلفين من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل م ر ب و ط ة بمقاصدهم أ م ا عندما يقول ا ل أ ص و ل ا ل أ م ر للوجوب فيعني امر الله للوجوه وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوه ولا يتعرض ل أ م ر الناس فعمل القواعد أ ص و ل عملوا ل ي ي ن ا ل أ ص و ل ي ة موضوع القواعد ا ل أ ص و ل ي ة في ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة أ م ا موضوع القواعد ا ل ف ق ه ي ة ففي أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل المكلفين و أ م ا ثالث ا ل أ م و ر و آ خ ر ه ا في هذه ا ل م ق د م ة ا ل م و ج ز ة عن القواعد ا ل ف ق ه ي ة فهو السؤال الدائم هل يحتج بالقواعد الفقهيه ة لان تصلح ل الفقهية ل ق و ا ع د أ يستنبط منها طالب العلم حكما هل تصلح القواعد ا ل ف ق ه ي ة ل أ ن تكون مستندا لاستنباط ا ل أ ح ك ا م الشرعيه فنقول إ ن من علماء القواعد من قال إ ن القواعد ا ل ف ق ه ي ة لا يحتج بها و اسمحوا لي على ا ل س ر ع ة ل أ ن ي أ ع ت ب ر أ ن ا ل أ م ر يعني مقرر فيما مضى من علماء القواعد من يقول إ ن القواعد ا ل ف ق ه ي ة لا يحتج بها قلنا لماذا قالوا ل أ ن ه ا من كلام البشر ولا ح ج ة في كلام البشر قالوا القواعد ا ل ف ق ه ي ة من كلام الفقهاء و ب إ ج م ا ع أ ه ل العلم لا ح ج ة في كلام أ ح د بعد ا ل ص ح ا ب ة واختلف العلماء في قول الصحابي والصواب فيه التفصيل لكن ا ل ش أ ن أ ن ه م مجمعون على أ ن ه لا ح ج ة في كلام أ ح د بمفرده من البشر بعد ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم قالوا القواعد ا ل ف ق ه ي ة من كلام البشر و من علماء القواعد من قال إ ن القواعد ا ل ف ق ه ي ة ح ج ة و تستنبط منها ا ل أ ح ك ا م ل أ ن هذا هو صنيع العلماء قال وجدنا العلماء من ا ل ا ئ م ة و من بعدهم يقررون ا ل أ ح ك ا م من القواعد والصواب التفصيل ف إ ن من القواعد ا ل ف ق ه ي ة ما يعامل م ع ا م ل ة النصوص ومنها ما يعامل م ع ا م ل ة الاستدلال بمعاني النصوص ومنها ما يعامل م ع ا م ل ة الاستدلال بالقياس منها ما يعامل م ع ا م ل ة النصوص في الاستدلال به وهذا النوع أ ي ه ا ا ل إ خ و ة هو في القواعد ا ل م أ خ و ذ ة من النصوص معنى ومبنى فمبناها من النصوص ومعناها من النصوص فهي نصوص ك ق ا ع د ة لا ضرر ولا ضرار لفظها من أ ل ف ا ظ محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي معناها من م ش ك ا ت محمد صلى الله عليه وسلم وقاعده الخراج ب ا ل ض م ا لفظها من أ ل ف ا ظ محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي فمعناها من مشكاته صلى الله عليه وسلم فهذه لا شك أ ن ه ا تعامل م ع ا م ل ة النصوص ويستدل بها ويستنبط منها ل أ ن ه ا نصوص و أ م ا القسم الذي يعامل م ع ا م ل ة الاستدلال بمعنى النصوص فهي القواعد التي يكون معناها من النصوص ومبناها من الفقهاء اللفظ لفظ الفقهاء لكن المعنى من ا ل أ د ل ة وهذه أ ي ض ا يحتج بها وتستنبط ا ل أ ح ك ا م منها ل أ ن الاحتجاج بمعاني النصوص سائغ عند علماء ا ل إ س ل ا م إ ذ ا أ ح ك م المعنى ف إ ذ ا ضبط المعنى و أ ح ك م ساغا أ ن يحتج بالمعنى والقواعد من هذا القبيل و أ م ا القسم الذي يعامل م ع ا م ل ة الاستدلال بالقياس فهي التي تسمى بالقواعد ا ل ا س ت ق ر ا ئ ي ة التي تبنى عند العلماء على تتبع مسائل الفقه على تتبع مسائل الفقه فهذه حكمها حكم القياس و يشترط للاحتجاج بها ما يشترط للاحتجاج بالقياس فهي للفقيه ك ا ل م ي ت ة للمضطر لا يجوز الاحتجاج بها عند ا ل س ا ع ة و وجود النصوص و إ ذ ا لم يجد الفقيه النص الخاص بها ب ا ل م س أ ل ة ف إ ن ه يحتج ب ا ل ق ا ع د ة من باب إ ل ح ا ق النظير بنظيره هذا ما يتعلق ب إ ي ج ا ز في م ق د م ة القواعد ا ل ف ق ه ي ة و أ م ا ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ن ي ة ففي تعريف ا ل ب ي و ر وهي م ه م ة جدا ل أ ن ه ا مفتاح فقه ا ل ب ي و ر لابد أ ن نعرف ما هو البيع حتى ننزل عليه ا ل أ ح ك ا م و ليس كل ما ادعى الناس أ ن ه بيع كان بيعا فلا بد أ ن نعرف ح ق ي ق ة البيع عند علماء ا ل إ س ل ا م فالبيع في ا ل ل غ ة هو م ب ا د ل ة شيء بشيء م ب ا د ل ة شيء بشيء و هذا يشمل يا إ خ و ة ما يسمى بالبيوع اصطلاحا و ما يسمى بالقرض أ ي ض ا فالقرض من حيث ا ل ل غ ة بيع ل أ ن ك تعطي مالا و ت أ خ ذ مالا فهو في من حيث ا ل ل غ ة م ب ا د ل ة شيء بشيء و يطلق بمعنى الملك يقال باع كذا أ ي ملكه و ي أ ت ي أ ي ض ا يا إ خ و ة بمعنى البيع و الشراء كلاهما يسمى بيعا فهو من الفاظ ا ل أ غ د ا د يطلق على الشيء و على ض د فالبيع يسمى بيعا و الشراء يسمى بيعا كذلك و اختلف في اشتقاقه اشتقاق البيع اصطلاحا من ج ه ة ا ل ل غ ة فقال أ ك ث ر الفقهاء إ ن ه مشتق من الباع ل أ ن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إ ل ى ا ل آ خ ر ا ل أ ص ل أ ن المتبايعين عند البيع يصافح أ ح د ه م ا ل آ خ ر د ل ا ل ة على انعقاد البيع فهذا يمد ب ا ع وهذا يمد باعه فسمي البيع بيعا من هذا و ا ل أ ص ح أ ن البيع سمي بيعا من باع بمعنى ملك فهو من الملك ل أ ن البيع ينتج عنه الملك هذا ا ل أ ص ح و إ ن كان ا ل أ و ل عليه أ ك ث ر الفقهاء لكن ا ل أ ص ح عند علماء ا ل ل غ ة أ ن ه مصدر باع بمعنى ملكا و أ م ا البيع في اصطلاح العلماء فله تعريفات ك ث ي ر ة لكن أ د ق التعريفات و أ ص ح ه ا هو قولهم م ب ا د ل ة مال ولو في ا ل ذ م ة م ب او د ل مال ة ل ل و في ا ذ م ة أو م ن ف ع ة م ب ا ح ة منفعة أو مباحة بمثل أ ح د ه م ا على ا ل ت أ ب ي د غير ر ب ا و لا قرض م ب ا د ل ة مال و لو في ا ل ذ م ة أ و م ن ف ع ة م ب ا ح ة بمثل أ ح د ه م ا على ا ل ت أ ب ي د غير ر ب ا و لا قرض ن ش ر هذا التعريف مبادله ا ل م ب ا د ل ة يا إ خ و ة مفاعله تكون بين طرفي وهذه صفه عقود المعاوضات أ ن ه ا لا بد أ ن تكون بين طرفي كل عقد م ع ا و ض ة لا بد أ ن يكون بين طرفي م ب ا د ل ة مال قولهم مال المقصود بالمال عند العلماء العين المنتفع بها العين المنتفع بها و هذا يا إ خ و ة يشمل النقود و يشمل الثياب و يشمل الكتب كل عين منتفع بها تسمى مالا عند العلماء و ليس ا ل أ م ر كاصطلاحنا اليوم إ ذ ا أ ط ل ق المال قصد به النقود لا فعندما يقال م ب ا د ل ة مال أ ي م ب ا د ل ة عين ينتفع بها فيدخل في هذا م ب ا د ل ة النقود و يدخل في هذا م ب ا د ل ة الثياب و يدخل في هذا م ب ا د ل ة الكتب كلها د ا خ ل في هذا أ م ا قولهم مبادله مال و لو في ا ل ذ م ة المقصود يا إ خ و ة أ ن المال المبادل في البيع قد يكون محدد العين قد ي كيف و ن محدد ا ل ع ن ك ي بعتك هذا الكتاب هذا الكتاب موجود أ و غير موجود موجود هذا اسم إ ش ا ر ة لا يطلق إ ل ا على موجود الكتاب في يدي أ ق و ل بعتك هذا الكتاب محدد العين هذا بعينه لا يشتبه بغيره فهذا محدد العين أ م ا قولهم و لو في ا ل ذ م ة المقصود أ ن يكون المال غير محدد العين لكنه معروف بوصفه وصفا يرفع عنه ا ل ج ه ا ل ة كما في السلم في السلم يا إ خ و ة العين هل هي م و ج و د ة لا هل هي م ح د د ة بعينها لا لكنها م و ص و ف ة وصفا يرفع ا ل ج ه ا ل ة بكيل معلوم أ و وزن معلوم إ ل ى أ ج ل معلوم أ ي ض ا بيع الموصوف و س ي أ ت ي ن ا إ ن شاء الله في ق ا ع د ة م ه م ة تقول مثلا أ ب ي ع ك بيتي الواقع في ب ل د ة كذا و مساحته كذا و بناؤه كذا و غرفه كذا و مرافقه كذا فتصفه وصفا يرفع عنها ل ج ه ا ل ة ا ل آ ن هو غير محدد هنا و لكنه موصوف نعم هو موجود بعينه لكنه ليس موجودا عندنا فهذا في ا ل ذ م ة أ و محدد القدر غير محدد العين و إ ن م ا محدد القدر أ ق و ل بعتك الكتاب ب ع ش ر ة ريال ب م ئ ة ريال بعتك الكتاب ب م ا ئ ة ريال ا ل آ ن يا إ خ و ة ا ل م ئ ة معروف قدرها م ا ئ ة لكن عينها غير معروف قد تكون هذه و تلك و تلك و كل ما يصدق عليه م ا ئ ة ريال يصلح أ ن يكون فهذه م ع ر و ف ة بالقدر لا بالعين إ ذ ن المقصود يا إ خ و ة أ ن المال في البيع الذي يبادل قد يكون معروف العين محدد العين قد ي ك وقد ن العين محدد و يكون موصوفا وهذا في ا ل ذ م ة وقد يكون محدد القدر وهذا أ ي ض ا في ا ل ذ م ة إ ذ ا مقصودهم ب ولو في ا ل ذ م ة ما يكون موصوفا أ و محدد القدر لكنه غير محدد العين م ب ا د ل ة مال و لو في الذمه ب م ن ف ع ة م ب ا ح ة أ ي أ ن البيع يا إ خ و ة قد يقوم ب م ب ا د ل ة م ن ف ع ة و ليست عينا و يكون بيعا و أ ع ط ي ك م أ م ث ل ة لهذا رجل يا إ خ و ة عنده بيت عنده بيت لا يقع على الطريق العام ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصل إ ل ى الطريق العام يقطع م س ا ف ة ط و ي ل ة و له جار خلفه يطل بيته على الطريق ا ل ع ا م جيد فيشتري من جاره منفعه المرور بممر يمر ببيته يقول يا جاري أ ن ا يشق علي الذهاب إ ل ى الطريق ا ل ع ا م و أ ر ي د أ ن أ ش ت ر ي منك منفعه المرور ببيتك أ ر ي د أ ن تفتح لي ممرا امر به هو لا يشتري الممر و إ ن م ا يشتري منفعه المرور على ا ل ت أ ب ي د يعني من غير تحديد ب م د ة وبهذا نخرج من الاجاره ل أ ن ه لو اشترى منفعه المرور بالممر ل م د ة م ح د د ة فهذه اجاره وليست بيعا لكن إ ذ ا اشترى منفعه المرور بالممر على ا ل ت أ ب ي د ما دام العقار قائما فهذه في ا ل ح ق ي ق ة بيع واضح يا اخوه هنا الرجل اشترى م ن ف ع ة المرور بممر يمر ببيت جاره ما الفرق بين هذا والاجاره انه على ا ل ت أ ب ي د وليس له أ م د محدد في العقد المثال الثاني لو أ ن شخصا عنده عقار ملك له أ و م س ت أ ج ر له و ينتفع به لكونه في مكان مناسب فجاءه آ خ ر و ق ا ل أ ن ا أ ر ي د منك هذا العقار أ ر ي د أ ن تخرج و تترك لي هذا العقار ل أ ن يريد أ ن أ ت ا ج ر فيه هنا في ا ل ح ق ي ق ة هذا الرجل يريد منه م ن ف ع ة العقار لكونه في مكان مناسب فيقول أ ن ا أ ب ي ع ك م ن ف ع ة هذا العقار مثلا ب م ئ ة أ ل ف و أ خ ر ج وهو المسمى بالخلو خلو الرجل أ ن يترك ا ل إ ن س ا ن العقار مثلا لغيره ل ي ن ت ب ع به هنا في ا ل ح ق ي ق ة باع ا ل م ن ف ع ة هو لا يملك العقار مثلا لا يملك العقار هو م س ت أ ج ر مثلا لكن باع المنفعه على هذا فهذا بيع و الصحيح من أ ق و ا ل اهل العلم أ ن ه جائز بشروط لعلها ترد معنا إ ن شاء الله في القواعد م ب ا د ل ة مال أ و م ن ف ع ة م ب ا ح ة بمثل أ ح د ه م ا فالبيع قد يكون م ب ا د ل ة مال بمال وقد يكون م ب ا د ل ة مال ب م ن ف ع ة م ب ا ح ة وقد يكون م ب ا د ل ة م ن ف ع ة م ب ا ح ة بمال وقد يكون م ب ا د ل ة م ن ف ع ة م ب ا ح ة ب م ن ف ع ة م ب ا ح ة فهذه صور البيع على ا ل ت أ ب ي د ما معنى على ا ل ت أ ب ي د أ ي من غير تحديد م د ة لماذا قالوا هذا احتراز عن ا ل إ ج ا ر ة ل أ ن المعنى السابق ينطبق على ا ل إ ج ا ر ة فاحتيج إ ل ى قيد على ا ل ت أ ب ي د لتخرج ا ل إ ج ا ر ة ل أ ن ه ا ليست على ا ل ت أ ب ي د بل لها أ م د غير ربا غير ربا لو نظرنا إ ل ى الماضي نجد أ ن معناه يوجد في الربا فالربا م ب ا د ل ة مال بمال م ب ا د ل ة مال بمال على ا ل ت أ ب ي د اذن المعنى انطبق عليه والربا ليس بيعا لان الله عز وجل جعله قسيم البيع واحل الله البيع وحرم الربا اذن الربا ليس بيعا محرما بل ليس بيعا لان الله جعله قسيمه فجعل الربا في جهه والبيع في جهه اخرى واحل الله البيع وحرم الربا إ ذ ن لا بد أ ن نخرج الربا من معنى البيع وذلك نص ف الفقهاء على إ خ ر ا ج ه فقالوا غير ربا ولا قرض ولا قرض قالوا القرض ينطبق عليه المعنى السابق لكن لا يقصد به الربح لا يقصد به ا ل م ع ا و ض ة و إ ن م ا يقصد به الرفق و ا ل إ ح س ا ن فلا ينطبق عليه المراد بالبيع فيجب إ خ ر ا ج ه فقالوا ولا ارض ليخرج من المعنى هذا تعريف البيع عند العلماء وقبل أ ن نفارق هذه ا ل م ق د م ة أ ح ب أ ن أ ب ي ن بعض الصفات ا ل ل ا ز م ة للبيع ل أ ن ي وجدت خللا في فهمها حتى عند بعض طلاب العلم وهو أ ن من صفات البيع ا ل ل ا ز م ة حتى يكون بيعا أ ل الا يضمن رأس ا م ل ألا يضمن ر أ س المال و أ ل ا يضمن الربح و أ ل ا يحدد الربح بمقدار معين وقولنا الا يضمن ر أ س المال بمعنى الا يكون ر أ س المال مضمونا بل يمكن أ ن يذهب كله و يمكن أ ن يذهب بعضه و يمكن أ ن يزيد يمكن أ ن تشتري و تبيع فتخسر يذهب ر أ س المال ويمكن أ ن تربح هذه ص ف ة البيع احتمال الربح و ا ل خ س ا ر ة وقولنا الا يضمن الربح كذلك بل يكون الربح محتملا وقولنا أ ن لا يحدد الربح بمقدار معين مثلا أ ن لا يقال لك في الشهر أ ل ف ريال مثلا وجدنا في هذا الوقت من يقول مثلا تعال أ ع ط ن ي أ ل ف ريال و أ ن ا أ ب ي ع لك بطاقات سوى مثلا و لك في الشهر خ م س م ا ئ ة ريال لك في كل شهر خ م س م ا ئ ة ريال و أ ن ا أ ب ي ع لك هذا فيه علل ثلاث تمنع كونه بيعا شرعيا ا ل ع ل ة ا ل أ و ل ى أ ن ر أ س المال م ض ب و ن ما دام أ ن لك ربحا فلن يذهب ر أ س المال فهو كالربا و ليس كالبيع ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن الربح مضمون لك في كل شهر خ م س م ا ئ ة ريال ا ل ع ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن الربح محدد المقدار فهو في كل شهر خ م س م ا ئ ة مثلا فهذا لا يجوز أ ن يقع عليه العقد و لا يكون بيعا لكن لو فرضنا يا إ خ و ه انه بحكم ا ل ع ا د ة في البلد علم ان بيع ا ل س ل ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة لا يكون فيه خ س ا ر ة و أ ن ه بحكم ا ل ت ج ر ب ة في كل شهر ينتج أ ل ف ريال لكن لم يتعاقد علي ه فهذا لا يضر يعني لو أ ن ي جئت إ ل ي ك و قلت يا فلان نحن عندنا في البلد مثلا التمر لا يخسر التمر لا يخسر رابح دائما و لا نعرف أ ن التمر مثلا يخسر و بحكم معرفتنا بالسوق في الغالب أ ن ك إ ذ ا اشتريت ب أ ل ف ريال تربح خ م س م ا ئ ة ريال فهات أ ل ف ريال اتاجر لك في التمر هذا لا يضر ما لم يقع عليه التعاقد ف أ ق و ل لك هات أ ل ف ريال اتاجر لك في التمر و لك في كل شهر خ م س م ا ئ ة ريال يعني يا أ خ و ه فرق بين ا ل إ خ ب ا ر بواقع العمل وبين التعاقد فالتعاقد على ما ذكرنا لا يصح أ م ا ا ل إ خ ب ا ر فلا ب أ س به وبعد أ ن فرغنا من هاتين المقدمتين الموجزتين نشرع في ذكر القواعد ا ل م ت ع ل ق ة بالبيوع ولعلكم لاحظتم أ ن الجزء المتعلق بقواعد البيوع في ا ل م ذ ك ر ة ليس فيه ك ت ا ب ة ف ا ل ك ت ا ب ة عليكم أ ن ت م ف أ و ل ق ا ع د ة من هذه القواعد قال فيها الفقهاء ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة و هذه ق ا ع د ة ش ر ي ف ة ع ا م ة و لعلكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة تلحظون أ ن ا ل ق ا ع د ة ت ب د أ ب ك ل م ة ا ل أ ص ل وهذا تلحظونه في بعض القواعد ا ل ف ق ه ي ة يقولون مثلا ا ل أ ص ل ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة ا ل أ ص ل في ا ل أ م و ر ا ل ع ا ر ض ة العدم فهل لهذه ف ا ئ د ة أ و أ ن ا ل أ م ر وقع اتفاقا يعني هل لذكر ك ل م ة ا ل أ ص ل في أ و ل ا ل ق ا ع د ة فوائد ف ق ه ي ة أ و أ ن ا ل أ م ر وقع اتفاقا في ا ل ص ي ا غ ة نقول بل لهذا فائدتان ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى بيان أ ن ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت م ر ة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في ا ل ق ا ع د ة بيان أ ن ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت م ر ة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 الفائده الاولى بيان ان القاعده المستمره التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في القاعده هذه الفائده يتفرع عليها فوائد الفائده الاولى ان المسلم لا يحتاج ان يتوقف فيما ذكر في القاعده ل له ان يعمل بها لا يحتاج ان يتوقف فاذا قلنا الاصل في البيوع الاباحه فالمسلم لا يحتاج ان يتوقف في البيوع كما سياتي ان شاء الله بل الاصل فيها الاذن الفائده الثانيه ان المتمسك بما في القاعده لا يطالب بالدليل و انما الذي يطالب بالدليل من يدعي خلاف القاعده يعني لو جاءنا مسلم قال هذا بيع و هو حلال فقال له اخر لا هذا حرام نطالب القائل بالحرمه بالدليل اما القائل ب ا ل ا ب ا ح ة ه فمتمسك بالاصل لا نطالبه بالدليل ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن ما في ا ل ق ا ع د ة يجعل ميزانا توزن به مسائل ا ل ق ا ع د ة فما وافقها أ م ر وما خالفها نظر في دليله و إ ل ا رد إ ل ى أ ص ل ا ل ق ا ع د ة يعني عندما ناتي نقول ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة هذا ميزان لمسائل البيوع بيع مباح بيع مباح بيع, بيع مباح يمشي بيع محرم وجدنا فقيها قال هذا البيع بعينه حرام ننظر في دليله ف إ ن وجدنا له دليلا صحيحا أ خ ذ ن ا بقوله و إ ن لم نجد له دليلا صحيحا أ ع د ن ا ه إ ل ى ا ل أ ص ل و هو أ ن ه مباح فيجعل ما في ا ل ق ا ع د ة ميزانا يضبط المسائل التي ت ح د ه ا و ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن م ع ر ف ة ا ل أ ص ل تغني عن حفظ الجزئيات إ ذ ا عرفت ا ل أ ص ل لا تحتاج أ ن تحفظ ا ل ج ز ئ ي ة عندما تعلم أ ن ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة لا تحتاج أ ن تعرف تقول ب ي ع كذا مباح ب ي ع كذا مباح ب ي ع كذا مباح يغنيك ا ل أ ص ل عن هذا و إ ن م ا إ ذ ا احتجت ف أ ن ت تحتاج إ ل ى حفظ ما يخالف ا ل أ ص ل ولذلك يا إ خ و ة من الفوائد إ ذ ا وجدت في ا ل ق ا ع د ة في كلام الفقهاء ا ل أ ص ل فلا تتعب نفسك في حفظ المسائل التي تدخل تحت ا ل أ ص ل و لكن احرص على حفظ المسائل التي تخالف ا ل أ ص ل ل أ ن ه ا و لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه و سلم عما يلبس المحرم هل أ ج ا ب عن هذا لا ل أ ن ه ا ل أ ص ل و لكن أ ج ا ب عما لا يلبسه المحرم ل أ ن هذا خلاف ا ل أ ص ل أ م ا ما يلبسه المحرم ا ل أ ص ل انه يلبس ما شاء لا لا لا يحتاج إ ل ى حفظه لكن يحتاج إ ل ى حفظ ما يجب أ ن يتركه و هو ما يخالف ا ل أ ص ل و هكذا طالب العلم إ ذ ا وجد في كلام الفقهاء ا ل أ ص ل فلا يشغل نفسه بحفظ المسائل التي تدخل تحت ا ل أ ص ل لكن يهتم اهتماما عمليا علميا بحفظ المسائل التي تخالف ا ل أ ص ل هذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ل ك ل م ة ا ل أ ص ل في القواعد ا ل ف ق ه ي ة وما يتفرع عنها من فوائد أ م ا ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة ل ك ل م ة ا ل أ ص ل في القواعد ا ل ف ق ه ي ة فهي ا ل إ ش ع ا ر ب أ ن ما في ا ل ق ا ع د ة ليس مطردا ض بل يترك فعندما نقول ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة فنحن نشعرك انه ليس كل بيع مباحا بل هناك بيوع محرمه ة ن ا ك بيوع محرمة. فعندما يقال لك ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة كان يقال لك انتبه هناك بيوع م ح ر م ة ف ك ل م ة ا ل أ ص ل تشعر ب أ ن ما يذكر في ا ل ق ا ع د ة ليس مطردا دائما بل يتخلف فعليك بالاهتمام بما يتخلف عنها وهذه من فوائد ك ل م ة ا ل أ ص ل في ا ل ق ا ع د ة إ ذ ا عرفنا هذا نشرع في معنى ا ل ق ا ع د ة تفصيلا و إ ج م ا ل ا يقولون ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة ا ل أ ص ل في ا ل ل غ ة يا إ خ و ة أ س ف ل الشيء أ س ف ل الشيء و ما ينبني عليه الشيء و ما يتفرع عنه الشيء نقول أ س ا س البناء أ ص ل ه الذي يسمى اليوم بالقواعد قواعد البناء أ ص ل البناء ل أ ن البناء يقوم عليها و نقول الوالد أ ص ل الولد الوالد أ ص ل الولد ل أ ن الولد يتفرع عن الوالد فهذا ا ل أ ص ل في ل غ ة العرب و أ م ا ا ل أ ص ل في لسان العلماء ما المراد ب ك ل م ة ا ل أ ص ل في لسان العلماء ك ل م ة ا ل أ ص ل عند العلماء لها معان منها الراجح الراجح فتقول الاصل في الكلام ا ل ح ق ي ق ة اي الراجح في الكلام ا ل ح ق ي ق ة وهذا عند الذين يقسمون الكلام الى ح ق ي ق ة ومجاز يقولون الاصل في الكلام ا ل ح ق ي ق ة اي ان الراجح في الكلام عند التعارض ا ل ح ق ي ق ة فاذا تعارضت ا ل ح ق ي ق ة والمجاز عندهم فالراجح هو ا ل ح ق ي ق ة و أ ع ط ي ك م مثالا لهذا تفهمون به إ ن س ا ن قال أ و ق ف ت البيت الفلاني على أ و ل ا د ي أ و على أ و ل ا د ي فلان لنجعلها و ص ي ة يقول أ و ص ي ت بثلث مالي ل أ و ل ا د فلان قالوا وله اولاد و أ و ل ا د أ و ل ا د قالوا اولاده ح ق ي ق ة و أ و ل ا د أ و ل ا د ه مجاز فهل ا ل و ص ي ة ل أ و ل ا د فلان فقط أ و ل أ و ل ا د ه و أ و ل ا د أ و ل ا د ه قالوا ل أ و ل ا د ه فقط ل أ ن ا ل أ ص ل في الكلام ا ل ح ق ي ق ة ف ا ل ر ا ج ع في الكلام ا ل ح ق ي ق ة فيحمل الكلام عليه أ ي ض ا من معاني ا ل أ ص ل في لسان العلماء الدليل فيقولون ا ل أ ص ل في ا ل م س أ ل ة الكتاب و ا ل س ن ة أ ي الدليل ل ل م س أ ل ة الكتاب و ا ل س ن ة ومن معاني ا ل أ ص ل عند العلماء ا ل أ م ر المستصحب ا ل أ م ر المستصحب يقال تعارض ا ل أ ص ل و الطارئ أ و تعارض ا ل أ ص ل و الظاهر اعطيكم مثال لهذا و لا أ ح ل ه لكم ا ل أ ص ل في ا ل أ ر ا ض ي ا ل ط ه ا ر ة ا ل أ ص ل في ا ل أ ر ا ض ي ا ل ط ه ا ر ة لكن لو وجد في مكان غ ل ب ة ا ل ن ج ا س ة في مكان تغلب فيه ا ل ن ج ا س ة هنا الظاهر ا ل ن ج ا س ة و ا ل أ ص ل ا ل ط ه ا ر ة فيقولون تعارض ا ل أ ص ل و الظاهر ا ل أ ص ل ا ل أ م ر ا ل م س ت ص ح ب و الظاهر غلبه الظن ا ل آ ن لوجود ك ث ر ة ا ل ن ج ا س ة و هذه م س أ ل ة ط و ي ل ة قد أ ط ا ل فيها ابن رجب رحمه الله كثيرا وهو من أ ك ث ر الناس بحثا ل ل م س أ ل ة في القواعد ويطلق ا ل أ ص ل أ ي ض ا في لسان العلماء على المقيس عليه فمن أ ر ك ا ن القياس ا ل أ ص ل أ ي ا ل أ م ر الذي يقاس عليه ويطلق ا ل أ ص ل في لسان العلماء على ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت م ر ة و هذا هو المراد هنا فقولهم ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ه يعني أ ن ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت م ر ة في, في البيوع ا ل إ ب ا ح ة و عبر بعض العلماء عن هذا المعنى ب أ ن ا ل أ ص ل د ل ا ل ة م س ت م ر ة د ل ا ل ة م س ت م ر ة لا تتغير إ ل ا بدليل ا ل أ ص ل د ل ا ل ة م س ت م ر ة لا تتغير إ ل ا بدليل إ ذ ا لم يوجد دليل لا تتغير فهذا معنى ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل في البيوع البيوع شرحناها ا ل إ ب ا ح ة ا ل إ ب ا ح ة في ا ل ل غ ة ا ل إ ط ل ا ق و ا ل إ ظ ه ا ر و ا ل إ ذ ن ا ل إ ط ل ا ق ف أ ق و ل لك أ ب ح ت لك استعمال سيارتي أ ي أ ط ل ق ت يدك فيها و ا ل إ ذ ن أ ق و ل أ ب ح ت لك أ ن ت ق ر أ في كتابي أ ي أ ذ ن ت لك أ ن ت ق ر أ في كتابي و الاظهار يقال باح بسره أ ي أ ظ ه ر ه و أ ك ث ر الناس اليوم على ا ل إ ب ا ح ة في هذا الباب ليس بسره فقط بل بسره و سر غيره هذه ا ل إ ب ا ح ة في ا ل ل غ ة و أ م ا ا ل إ ب ا ح ة في اصطلاح العلماء فهي ا ل إ ذ ن بالترك و الفعل على حد سواء بالنص أ و السكوت ا ل إ ذ ن بالترك و الفعل على حد سواء بالنص أ و السكوت بمعنى أ ن ي أ ذ ن الشارع أ و ا ل ت ر ك على ح د سواء ب ن ص ف ي ن ص على ه ذ ا فهذه إ ب ا ح ة ف ا ن ك عن ا ل ن ا ب ل ك م م ن ا ل ن س ا ء م ث ن ف و ث ل ا ن ك م ا تتحدثون عن ا ل ن يدل على ا ل إ ب ا ح ة ل أ ن ه قيد ب ا ل ط ي ب ة فانكحه ما طاب فلا يدل على ا ل و ج و ب ف ل ا يدل على ا ل إ ب ا ح ة هذا إ ذ ن بالفعل أ و ا ل ت ر ق بالنص أ و السكوت أ ي ب أ ن يسكت الشارع عن ا ل أ م ر في باب العادات فيكون مباحا لا ينهى عنه ولا ي أ م ر به فيكون مباحا وبعض ا ل أ ص و ل ي ي ن يقولون ا ل م أ ذ و ن فيه نوعان مباح وعفو مباح وماذا وعفو ما المباح وما العفو قالوا المباح ما أ ذ ن في فعله أ و تركه على السواء بالنص ي فما فهم فيه ا ل إ ذ ن بالنص فهو مباح ما العفو قال والعفو ما أ ذ ن الشارع في فعله أ و تركه بالسكوت عنه من أ ي ن أ خ ذ ت م هذا قالوا اخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أ ح ل الله في كتابه هذا المباح الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو ولا فرق بينهما من حيث العمل لكن من حيث الاصطلاح من ا ل أ ص و ل ي ي ن من يذكر هذا الفرق وهو فرق يتفق مع النصوص لكن إ ذ ا نظرنا إ ل ى العمل كلاهما م أ ذ و ن فيه على حد سواء وعلى هذا فمعنى ا ل ق ا ع د ة ا ل إ ج م ا ل ي أ ن ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت م ر ة التي يتمسك بها المسلم في البيوع ا ل إ ذ ن فيها وعدم المنع فلا يجب على المسلم أ ن يتوقف في البيع بل له أ ن يبيع و يشتري كيف شاء ما لم يعلم مانعا يمنع من البيع أ ن ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت م ر ة التي يتمسك بها المسلم في البيوع ا ل إ ب ا ح ة ا ل إ ذ ن و عدم المنع فله أ ن يبيع و يشتري كيف شاء من غير توقف ما لم يعلم مانعا يمنع من البيع ف إ ذ ا علم المانع تركه فهذا معنى ا ل ق ا ع د ة و ننتقل بعد هذا إ ل ى أ د ل ة ا ل ق ا ع د ة ل كل حال العلم ثقيل و أ ن ت م رجال أ د ل ة ا ل ق ا ع د ة من أ ي ن أ خ ذ العلماء أ ن ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة أ ق و ل استدل العلماء ب أ د ل ة كليه تحتها أ د ل ة ج ز ئ ي ة استدل العلماء ب أ د ل ة كليه تحتها أ د ل ة ج ز ئ ي ة فمن ا ل أ د ل ة ا ل ك ل ي ة ل ل ق ا ع د ة أ ن ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة من الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع قد دلت على جواز البيوع ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل و أ ح ل الله البيع وهذا يقتضي حل كل بيع ما لم ي أ ت ي الشرع بالمنع منه فكل بيع حلال ما لم يمنع منه الشرع ل أ ن الله عز وجل قال و أ ح ل الله البيع كذلك في قول الله عز وجل إ ل ا أ ن تكون ت ج ا ر ة عن تراض منكم إ ل ا أ ن تكون ت ج ا ر ة عن تراض منكم ف أ ب ا ح الله كل ت ج ا ر ة وقعت عن تراض من الطرفين فكل تجارة وقعت تراظ عن تراض من الطرفين مباحه ن الطرفين م ة ما لم يمنع م ن ا الشارع ما لم يمنع منها الشارع ومن ذلك أ ي ض ا قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا البيع عن تراض إ ن م ا البيع عن تراض رواه ابن حبان وابن ماجه وصححه جمع من العلماء إ ن م ا البيع عن تراض ف أ ب ا ح النبي صلى الله عليه وسلم كل بيع عن تراض فكل بيع عن تراض مباح ما لم يمنع منه الشارع ومن ذلك أ ي ض ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة أ ن ه باع واشترى فدل ذلك على أ ن ا ل أ ص ل في البيع الجواز ومن ذلك أ ي ض ا أ ن ه ثبت أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كانوا يبيعون ويشترون في أ س و ا ق ه م في زمن النبي صلى الله عليه و سلم من غير توقف فدل على أ ن ه م علموا أ ن ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة فما عهد أ ن ا ل ص ح ا ب ة في كل بيع كانوا يرجعون إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم بل كانوا يتبايعون في أ س و ا ق ه ولا يرجعون إ ل ا إ ذ ا قامت ش ب ه ة المنع فدل ذلك على أ ن ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ه عندهم ومن ذلك أ ي ض ا أ ن ا ل إ ج م ا ع قد انعقد على هذا حتى ذلك جمع من أ ه ل العلم كابن ق د ا م ة والنووي والغزالي و ا ل إ ج م ا ع على جواز البيع من أ م ث ل ة ا ل إ ج م ا ع ا ت ا ل ق ط ع ي ة فهو إ ج م ا ع لا يعرف فيه منازع ولا يتصور فيه منازع ا ل إ ج م ا ع على جواز البيع لا يعرف فيه منازع ولا يتصور فيه منازع فالباحث عن المنازع فيه مجنون فهو مثال عند ا ل أ ص و ل ي ي ن ل ل إ ج م ا ع القطعي الذي لا يتردد فيه فهذا دليل و من ا ل أ د ل ة ا ل ك ل ي ة على ا ل ق ا ع د ة أ ن البيع من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ا ف ع ة أ ن البيع من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ا ف ع ة وقد تقرر عند أ ه ل العلم أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ا ف ع ة ا ل إ ب ا ح ة هذا قول جمهور أ ه ل العلم بل حكى ابن رجب ا ل إ ج م ا ع عليه نقلا عن غيره و حكى ابن قدامه و ح ك ابن ت ي م ي ة رحمه الله اتفاق السلف عليه أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ا ف ع ة ا ل إ ب ا ح ة هو قول الجمهور يقينا و حكى ابن رجب نقلا عن بعض العلماء ا ل إ ج م ا ع عليه و قرر شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله اتفاق السلف عليه و هو أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ ش ي ا ء النافعه ا ل إ ب ا ح ة و لا شك أ ن البيع من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ا ف ع ة و يدل على هذا أ ن الله عز و جل قال هو الذي خلق لكم ما في ا ل أ ر ض جميعا ف أ خ ب ر الله عز و جل أ ن ه خلق لبني آ د م ما في ا ل أ ر ض جميعا و أ ض ا ف ذلك لهم باللام و اللام تقتضي الملك و الاستحقاق ثم إ ن ذلك كان في مقام الامتنان ولا يتم الامتنان إ ل ا عند الجواز والبيع داخل في هذا كذلك استدلوا بقول الله عز و جل قل أ ح ل لكم الطيبات و ليس المقصود بالطيبات يا إ خ و ة هنا المباحات لن أ يصبح لا معنى لها قل أ ح ل لكم المباحات و إ ن م ا المراد بالطيبات كل نافع ف ا ل أ ص ل في الطيبات ا ل إ ب ا ح ة ما لم يمنع منه الشرع و البيع من الطيبات فهو من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ا ف ع ة فيدخل في هذا ا ل أ ص ل العظيم ومن ذلك أ ي ض ا قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن أ ع ظ م المسلمين جرما من س أ ل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أ ج ل مساءلته إ ن أ ع ظ م المسلمين جرما من س أ ل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أ ج ل م س أ ل ت ه وهذا في الصحيحين فالنبي صلى الله عليه و سلم بين بهذا الحديث أ ن ا ل أ ص ل فيما لم يرد فيه نص ا ل إ ب ا ح ة ل أ ن ه قال إ ن أ ع ظ م المسلمين جرما من س أ ل عن شيء لم يحرم أ ي سكت عنه فحرم عليهم من أ ج ل مساءلته أ ي أ ن ه لو لم ي س أ ل لما حرم فهذا يدل على أ ن ا ل أ ص ل فيه ا ل إ ب ا ح و من ا ل أ د ل ة ا ل ك ل ي ة على ا ل ق ا ع د ة أ ن البيع من العادات و قد تقرر عند أ ه ل العلم أ ن ا ل أ ص ل في العادات ا ل إ ب ا ح ة و قد حكاه شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة اتفاقا للسلف أ ن ا ل أ ص ل في العادات ا ل إ ب ا ح ة و تصرفات الناس أ ي ه ا ا ل ا خ و ة على قسم عبادات و عادات و العبادات ما كان المقصود به عماره ا ل آ خ ر ة هذا الذي يسمى ب ا ل ع ب ا د ة ما كان المقصود به ع م ا ر ة ا ل آ خ ر ة أ ي أ ن المقصود ا ل أ ع ظ م به الثواب و قد أ ج م ع السلف على أ ن ا ل أ ص ل في العبادات الحظر و التوقيف فلا يشرع منها إ ل ا ما شرعه الله و رسوله صلى الله عليه و سلم ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد وقال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد و أ ج م ع السلف من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين على هذا ا ل أ م ر و أ م ا القسم الثاني فهو العادات وهو ما يكون المقصود ا ل أ ع ظ م منه ع م ا ر ة الدنيا فالمقصود ا ل أ ع ظ م منه الخير في الدنيا كالبيع فالناس يبيعون و يشترون و مقصودهم حصول المال حصول المال فهذا من العادات و ا ل أ ص ل في العادات ا ل ت و س ع ة و قد دلت على ذلك ا ل أ د ل ة ا ل م ت ق د م ة و هذا هو مقتضى ا ل ح ك م ة ل أ ن ا ل ع ب ا د ة يا إ خ و ة م ع ا م ل ة بين العبد وربه فاقتضت الحكمه الا يعامل العبد ربه إ ل ا بما شرعه له و أ م ا العادات ف م ع ا م ل ة بين العبد والعبد فاقتضت ا ل ح ك م ة أ ن يوسع على الناس فيها ف أ ب ي ح لهم فيها ما يحقق مصالحهم مع ضبط ذلك بضوابط ش ر ع ي ة تدفع الفساد فوسع علينا في البيوع ف أ ب ي ح ت البيوع لكن حرم بيع الغرض ضابط شرعي لدفع الفساد كما سياتينا إ ن شاء الله في القواعد ا ل م ت ع ل ق ة بهذا ا ل أ م ر إ ذ ن دل هذا على أ ن ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة إ ذ ن نقول ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة ل أ ن ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة من الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع قد دلت على جواز البيوع و ل أ ن البيوع من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ا ف ع ة وقد استقر عند اهل العلم ان الاصل في الاشياء ا ل ن ا ف ع ة ا ل ا ب ا ح ة ولان البيوع من العادات وقد استقر عند اهل العلم ان الاصل في العادات العفو ان الاصل في العادات العفو فدل هذا على ان الاصل في البيوع الاباحه ويتفرع على هذه ا ل ق ا ع د ة ان المسلم له أ ن يبيع ويشتري ما شاء ما لم يعلم أ ن الشارع منع من بيع بعينه حتى في البيوع ا ل ح ا د ث ة التي لم تعهد عند المتقدمين له أ ن يبيع ويشتري فيها ما لم يعلم أ ن الشارع منع من ذلك ومن ذلك مثلا م س أ ل ة بيع ا ل أ س ه م التي شغلت الناس اليوم فما حقيقتها ما ح ق ي ق ة بيع ا ل أ س ه م ل أ ن م ع ر ف ة حكمها تتفرع عن م ع ر ف ة حقيقتها و ح ق ي ق ة بيع ا ل أ س ه م هي شراء جزء من ا ل ش ر ك ة مقابل المال شراء جزء من ا ل ش ر ك ة مقابل المال وهذا بيع تنطبق عليه ص و ر ة البيع التي ذكرها أ ه ل العلم ولذلك نقول ا ل أ ص ل في ا ل أ س ه م جواز بيعها وشرائها ثم ينظر بعد هذا في ح ق ي ق ة الشركات في ح ق ي ق ة الشركات هل هي يعني ج ا ئ ز ة او لا ونقول ان من الاسهم وانتبهوا لما اقول ان من الاسهم ما يجوز بيعه وشراؤه ومن الاسهم ما يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه ومن ا ل أ س ه م ما لا يجوز بيعه ولا شراؤه من الأسهم ما يجوز بيعه ومن الأسهم ما وشراءه شراءه ولا يجوز بيعه. ومن الأسهم ما لا بيعه يجوز يجوز يجوز بيعه ومن أ م ا ا ل أ س ه م التي يجوز بيعها وشراؤها فهي أ س ه م الشركات التي توجد لها أصول موجودة و ل اصول يعلم فيها التي يعلم مانع لها أ موجوده ة شركة موجودة و ل ا أ ص ولا و ل يعلم فيها مانع فهذه ا ل أ س ه م يجوز بيعها وشراؤها م ت ف ا ض ل ة فيجوز أ ن تشتري السهم ب م ئ ة وتبيعه ب م ئ ت ي ن وهكذا و أ م ا ا ل أ س ه م التي يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها فهي ا ل أ س ه م للشركات التي لا يعلم فيها مانع وليست لها أ ص و ل م و ج و د ة و إ ن م ا هي مشروع ش ر ك ة يجمع لها المال نريد أ ن ننشئ ش ر ك ة فنطرحها ل ل ا ك ت ت ا ب وليس لها أ ص و ل لم توجد حتى ا ل آ ن فهذه يجوز شراء أ س ه م ه ا عن طريق ا ل ا ك ت ت ا ب فتشتري ا ل أ س ه م لا ب س ل أ ن ك تشترك في ا ل ش ر ك ة ولا يجوز بيع أ س ه م ه ا متفاضله لماذا ل أ ن ه ا لا زالت مالا لا زالت ا ل ش ر ك ة مالا لا زالت مشروعا يجمع لها المال فلو بعت السهم متفاضلا فقد بعت مالا بمال متفاضلا وهذا لا يجوز لكن يجوز بيع ا ل أ س ه م بنفس سعر ا ل ا ك ت ت ا ب في هذه الحال ة اشتريت أ ن ت اكتتبت بخمسين ريالا ثم أ ر د ت ان تبيع ا ل أ س ه م لزيد بخمسين ريالا بنفس ا ل ق ي م ة يجوز ل أ ن ه بيع مال بمال متساو بشرط التقابض فيكون من باب بيع مال المال بالمال فيشترط له ما يشترط لبيع المال بالمال فهذه ا ل أ س ه م التي نقول إ ن ه يجوز شراؤها ولا يجوز يعني بيعها ونقصد لا يجوز بيعها يعني م ت ف ا ض ل ة و أ م ا ا ل أ س ه م التي لا يجوز بيعها ولا شراؤها فهي الأس... اسهم ل أ الشركات التي يعلم فيها مانع يمنع من الاشتراك فيها فهذه لا يجوز للمسلم أ ن يشتري ا ل أ س ه م منها ولا يجوز أ ن يبيعها ذلك الشركات مثلا التي تبيع الدخان و الشركات التي تبيع اشرطه الغناء و الشركات ا ل ر ب و ي ة و الشركات التي تسهل على الناس استماع الغناء فتضع أ ر ق ا م ا من يتصل عليها يسمع ا ل أ غ ن ي ة أ و أ ح د ث عشر أ غ ن ي ا ت أ و نحو هذا فهذه الشركات لا يجوز بيع أ س ه م ه ا ولا إ شراء أ س ه م ه ا قل ذلك فيها أ و كثر ل أ ن البيع والشراء اشتراك فيها فهو اشتراك في محرم ولا يجوز الاشتراك في المحرم ولهذا يا إ خ و ة يقسم العلماء الشركات الى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ن ق ي ة و م ح ر م ة و م خ ت ل ط ة ن ق ي ة و م ح ر م ة و م خ ت ل ط ة و هذه ا ل أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة حكمها ورد في قول النبي صلى الله عليه و سلم إ ن الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه متفق عليه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ا س ت ب ر أ لدينه و عرضه فالنقيه الحلال البين والمحرمه الحرام البين و ا ل م خ ت ل ط ة هي المشتبهات لا يقال بتحريمها على التحقيق لكن ينصح بتركها والابتعاد عنها لكن ا ل ش أ ن كل ا ل ش أ ن ما ضابط هذه ا ل أ ق س ا م فقد كثرت أ ق ا و ي ل المتخصصين في ضبط هذه الشركات والتحقيق الذي تدل عليه ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة أ ن ا ل ش ر ك ة ا ل ن ق ي ة هي ا ل ش ر ك ة التي لا محرم في عملها و لا محرم في نظامها و لا محرم في إ د ا ر ت ه ا ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ ر ك ا ن العناصر لا محرم في عملها فعملها مباح تبيع ا ل أ غ ذ ي ة مثلا و لا محرم في نظامها فجميع نصوص النظام م ب ا ح شرعا و لا محرم في إ د ا ر ت ه ا ف ا ل إ د ا ر ة تعمل فيها على وفق النظام فهذه نقيه و قليل ماهي و أ م ا ا ل م ح ر م ة فهي التي يوجد محرم في عملها أ و في نظامها قل أ و كثر يوجد محرم في عملها إ م ا في كل عملها من حيث الجمله كالبنوك ا ل ر ب و ي ة و إ م ا في بعض عملها كالشركات التي في أ ع م ا ل ه ا مباح وفيها محرم كما قلنا كالشركات التي تسهل على ل س ا ن ا يتصل ب أ ه ل ه وتسهل على ل س ا ن ا يتصل ب ا ل أ غ ا ن ي مثلا فهذه في عملها محرم فهي م ح ر م ة أ و يوجد محرم في نظامها فينص ف في النظام مثلا على أ ن من مصادر تمويل ا ل ش ر ك ة الاقتراض من البنوك ومعلوم بالمفاهيم ا ل ا ق ت ص ا د ي ة ا ل م ع ا ص ر ة أ ن الاقتراض من البنوك يعني الاقتراض ب ف ا ئ د ة ف إ ذ ا وجد هذا في النظام تصبح م ح ر م ة قلت النسبه ة وكثرت ومن الخطا الشرعي تحديد نسب للربا ب أ ن لا يزيد عن كذا أ و أن ل ا يزيد عن كذا درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم أ ش د عند الله من ست وثلاثين زنيا ف إ ذ ا وجد المحرم في النظام ولو كان قليلا تصبح الشرك ة م ح ر م ة واما ا ل م خ ت ل ط ة و أ ج و ان ت ض ب ط ما أ ق و ل ل أ ن بعض الناس يدخل المحرمات في المشتبهات وقواعد ا ل ش ر ي ع ة ت أ ب ى هذا و أ م ا المشتبهات المختلطات فهي التي لا يوجد محرم في عملها ولا في نظامها لكن يوجد خ ط أ في إ د ا ر ت ه ا عملها مباح على كل الوجوه ونظامها نقي صحيح لا اشكال فيه لكن مجلس ا ل ا د ا ر ة يخالف النظام مثلا فيقترض من, من بنك فهذه من ا ل م خ ت ل ط ة و يصدق عليها تعريف المتشابه لان فيها اصل يقتضي ا ل ا ب ا ح ة ما هو نظامها و اصل عملها و فيها أ ص ل يقتضي المنع و هو الاقتراض من إ د ا ر ت ه ا من ج ه ة إ د ا ر ت ه ا و هذا تعريف المتشابه ما تجاذبه أ ص ل ا ن احدهما يقتضي ا ل إ ب ا ح ة و ا ل آ خ ر يقتضي المنع ففي هذه الحال نقول إ ن ا ل ن ص ي ح ة أ ن تترك و أ ن يبتعد عنها و لكن لا نقول بتحريمها ل أ ن ح ق ي ق ة الاشتراك هو الاشتراك في أ ص ل ا ل ش ر ك ة الاشتراك في أ ص ل ا ل ش ر ك ة في عملها و نظامها لكن اقتراض ا ل إ د ا ر ة أ و ر ث ش ب ه ة فتصبح مشتبها فينصح المسلم ب أ ن يترك هذه يعني الشركه و الا يساهم فيها و من ا ل أ م و ر ا ل م ع ا ص ر ة التي تتعلق بهذه ا ل ق ا ع د ة بيع ا ل ت ق ص ي ط و بيع ا ل ت ق ص ي ط يا إ خ و ة معناه أ ن يشتري ا ل إ ن س ا ن ا ل س ل ع ة بثمن مؤجل منجم أ و غير منجم ب ز ي ا د ة عن ثمن الحال أ ن يشتري ا ل إ ن س ا ن ا ل س ل ع ة بثمن مؤجل بعد س ن ة أ و سنتين منجم يعني م ق ص ط في كل شهر كذا أ و غير منجم بعد سنتين يدفع بثمن زائد عن ثمن الحال ل أ ن ه لو كان بثمن الحال لا إ ش ك ا ل و بيع ا ل ت ق ص ي ط جائز و مباح ل أ ن ه تتحقق فيه ص و ر ة البيع و ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة و من قال بتحريمه فعليه الدليل و لا دليل ل أ ن نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في ب ي ع ة فسره السلف ب أ ن ه ان يكون ل ل س ل ع ة ثمنان مختلفان وينعقد العقد عليهما أ ن يكون ل ل س ل ع ة ثمنان مختلفان وينعقد العقد عليهما يعني مثلا أ ب ي ع ك هذا الماء بريال ا ل آ ن و بريالين إ ذ ا كنت ستدفع غدا فتقول اشتريت اشتريت بكامل لم يحدد فهنا بيعتان في ب ي ع ة و ا ح د ة بريال و ريالين في عقد واحد هذا هو تفسير السلف للبيعتين في بيعه وهذا لا يقع في بيع ا ل ت ق ص ي د نعم في بيع ا ل ت ق ص ي د ا ل س ل ع ة لها ث م ا ن ا ن صحيح مختلفان صحيح لكن العقد لا ينعقد عليهما فالثمنان يشبهان ا ل م س ا و م ة أ ل ي س في ا ل س و م أ ث م اثمان بكم هذا الكتاب ب ع ش ر ريال ذكر ثمن لا ب خ م س ريال يقول ا ل ب ا ع ب ث م ا ن ي ة ريال ذكر ث ل ا ث ة أ ث م ا ن فيقول المشتري ب س ت ة ذكرت أ ر ب ع ة ثم ينعقد البيع على ا ل س ت ة ولا إ ش ك ا ل في هذا كذلك في بيع ا ل ت ق ص ي د هذه ا ل س ل ع ة إ ن كانت م ؤ ج ل ة ب أ ل ف و إ ن كانت حاله ب م ا ئ ة قال اشتريتها م ؤ ج ل ة ب أ ل ف هل بقي ثمن ا ل آ ن ما بقي إ ل ا ثمن واحد انعقد عليه ا ل ب ي ع في هذه الحال نقول البيع صحيح وبيع ا ل ت ق ص ي ط بيع صحيح الاخوه يستعجلون لكن أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ب ق ى قليلا ب ق ي وقت ما شاء الله على ص ل ا ة المغرب درس الشيخ عبد المحسن بعد الصلاه ولا قبل ا ل ص ل ا ة اذن يعني لن يذهبوا إ ل ى م ك ة امشي الكتب اي ا س ئ ل ة يعني ايه خلو الكتب غضب ان شاء الله ان ننتهي من م س أ ل ت ن ا في بيع ا ل ت ق ص ي د فقط اخذ دقائق فقط نقول بيع ا ل ت ق ص ي د جائز وهذا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يريد ا ل س ل ع ة لا إ ش ك ا ل فيه لكن ا ل إ ش ك ا ل إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن لا يريد ا ل س ل ع ة و إ ن م ا يريد المال فيشتري ا ل س ل ع ة بالتقسيط من أ ج ل أ ن يبيعها ليحصل على المال والجمهور على الجواز وهو الصواب ل أ ن ه بيع و ا ل أ ص ل في البيوع ا ل إ ب ا ح ة فالصحيح أ ن ه يجوز و إ ن كان شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة و شيخ ا ل إ س ل ا م بن قيم و الشيخ بن عثيمين رحمهم الله جميعا يقولون هذا عين الربا ل أ ن القصد المال متفاضلا لكن نقول إ ن هذا جائز و ليس من الربا و سنبين هذا في ق ا ع د ة القصود م ؤ ث ر ة في العقود سنتكلم هناك عن النكاح ب ن ي ة الطلاق و نكاح المسيار و هذه ا ل ص و ر ة التي ذكرناها في البيع إ ن شاء الله فنقول هذا جائز لكن له شروط الشرط ا ل أ و ل ان لا يبيع ا ل س ل ع ة للبائع ا ل أ و ل ل أ ن ه لو باعها للبائع ا ل أ و ل فهي ع ي ن ة م ح ر م ة مطلقا سواء في نفس الوقت أ و بعد شهر أ و شهرين يشترط أ ن لا يبيعها للبائع ا ل أ و ل الشرط الثاني أ ن لا تكون هناك م و ا ط ا ة بين ط ر ف البيع ا ل أ و ل و الطرف الثالث أ ن لا يكون هناك م و ا ط ا و اتفاق كما يحصل ا ل آ ن بين بعض البنوك و بين بعض التجار فالبنك يبيع ا ل س ي ا ر ة للمشتري بالتقسيط ثم يقول له بعها على التاجر الفلاني يعطيك أ ك ث ر و البنك متفق مع التاجر أ ن ه يشتري ا ل س ل ع ة و يعيدها للبنك ف إ ذ ا علم ب ا ل ت ج ر ب ة أ ن هناك م و ا ط ا ة بين الطرف الثالث و أ ح د طرفي البيع ا ل أ و ل فهذا لا يجوز أ م ا إ ذ ا سلم هذا البيع من البيع للبائع ا ل أ و ل ومن ا ل م و ا ط ا ة بين أ ح د الطرفين في ا ل ب ي ع ا ل أ و ل مع الطرف الثالث فالصحيح من أ ق و ا ل أ ه ل العلم أ ن البيع صحيح جائز ولو كان المراد المال بقيت طلاب يسأل مسألتان أذكرها لكم المسألة الجامعة أذكرها الأولى الله واشرحها غدا إن شاء الله. المسألة الأولى يسأل عنها إن و هي بيع بونات المطعم و ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة بيع البطاقات البطاقات ا ل ش خ ص ي ة للاشتراك في ا ل أ س ه م أ و غيرها و هذه إ ن شاء الله نطرحها غدا بحول الله و قوته ا ل ا خ و ة أ ع ط و ن ي الوقت بعد العصر ف أ ط م ع و ن ي فيكم ف أ ك ث ر ت عليكم ولكني ارجو ا ل ف ا ئ د ة ل أ ن الوقت قصير ومسائل البيوع م ه م ة للمسلمين ومن المهم جدا أ ن يكون طلاب العلم الذين يهتمون بالدليل مرجعا للناس في هذا أ و ل ا ص ي ا ن ة ل ل أ م ة من الانحراف العظيم الذي نراه ثانيا ً حتى يرتبط الناس بطلاب العلم الحقيقيين الذين هم أ ه ل النفع أ ه ل البناء أ ه ل التقدم على الوجه الحقيقي ولذلك يعني نحتاج أ ن نصبر يعني قليلا ً و أ س أ ل الله عز وجل لي ولكم ا ل م ث و ب ة والفقه في الدين ولعلنا إ ن شاء الله في ب د ا ي ة الدرس غدا نجيب على بعض ا ل أ س ئ ل ة التي وردت ثم نشرع في شرح المراد والله أ ع ل م صلى الله على محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم